مَقْدَارَ أَجَلٍ وَأَجَلٌ مَسْمَنٌ عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 الَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّا كُنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تحتهم فاهلكناهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قطاص فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سا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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وإنني 119. <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسئوا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 kayaqulu alladhina kafaru in hadha illa astiru alawwalin wa hum yanhawun anhu wa yanawun anhu wa in yuhlikuna فَقَالوا يَا لَيْتَنَا رُدِدْنَا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَذَلَ لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا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 وَلَ الدَّ الآخَِةُ خَيُ للَّذينَ يَاتَّقُون أَفَلَا تَعطِلُون قَدِنَ لَمُ إهُ لا يَحزُون كََّ يَقُون فَإِنهُم لا يُكَذذبونك وَلَ الوَّالِمينَ بِآيَاتَِّ لِحَبُون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 تَرَا تَكُونَنَ مِنَ الجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل انَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا 118. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 119. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات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 فَلََّا نَسُمذُكوبِي فَتَحن عَلَم أَ بِوابَكُ ل شيءَيءٍ حَ إذَا فَِح بِمَا أُتُ خَضنَّعُ حتىَ إذ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 والَّذينَ كَذَّبُ بِآياتِ آ يَمَسسُّهُم اللذَب بِمَا كانَُوا يَفسقُون قُلَّ لا أَقُول لَكُم إِذِ خَن إِ اللهَّهِ وَلَا أَلَمُ الغَيبَ وَلَا أَقُولوا لَكُم إِ مَلَك ان اتبعوا الا ما يوحى اليه قل هل يستوي العمى والبصير افلا تتفكرون وانذر بالذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس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 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتُضْرِهِمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ أَكَلَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَسَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستفين سبيل المجرمين قل مَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ به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 117. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 118. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه 119. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 110. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَن نَّنْتُم تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شيعا ويذيق بَعْضَكُم بَأْسَ بعض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 وَاذَكِّرْ بِهِ أَنَّ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْقُلَّ عَدْلٌ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنذَرْتُكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ وَنُرَدُّ عَلَىٰ بنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته, كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى 112. وأمرنا لنسلم لرب العالمين 113. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 114. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى هَامَانَ مَلَأَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُغْنِينَ تَلَمَّى جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلم ما افلق قال لا احب الاخرين فلم ما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلم فَلَا قَوْلَ لِإِلَٰهٍ إِلَّا الَّذِي يَهْدِينِ رَبِّ لَا أُكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لِرِئْ أَمِمَّا تُشِفُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِ 117. وقد هدان 118. ولا أخاف ما تشركون به 119. إلا أن يشاء ربي شيئا 110. كل شيء علما 111. تتذكرون وكيف أخاف ما شَرَطْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَفْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنزلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ أحق بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 نَوْضَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَفِيمٌ عَلِيمٌ وَوَابْنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإياس كل من الصالحين وَاسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْطَّا وَكُلَّمَا ضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَإِيَّاك يَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا فِيهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِعِبَادِهِمْ كَتَبَ ۚ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجرا. إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا وَقَدَرَهُ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ, تجعلونه قَرَاطِي سَتُهْدُونَهَا وَتُحْقُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا 112. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 113. وآبا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بَيْنَ يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها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 أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى 17. وإذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحد وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء أَوْ أُرِقُكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَقْمُّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ طَغَتْ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كنتم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 فَاسْتَوَىٰ وَاحِدَةً فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ اخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه خضرا فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من قلعات وندانيه وجنات وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ओं إِلَى تَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض 114. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 115. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه 119. وهو على كل شيء وكيل 110. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 111. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلَمْ يُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يعلمون.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 مَوْعِدُهُمْ سَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ مَايِتٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَذَّوْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء لقب لم كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء قالوا ام يجهلون وكذالك جعلنا لكل نبي عدوا ان شيطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا قالوا شان ربك ما فعلو فذوهم وما يفترون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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَزُيِّنَ لِلظَّالِمِينَ الْإِثْمُ وَبَاطِنُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُكْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ۗ أَلَا إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ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 111. له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 112. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 113. وهذا صراط ربك مشتقيما.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 وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مخواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 يَأْلَمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا آثَ إِلَ اللَّهِ بِذِمِّهِمْ وَآثَ لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَغُونَ وَقَالُوا هَذِي أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِذَعْمِهِمْ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا يشاق بزرهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليا سيجزين بما كانوا يفترون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّهُ مَا غَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَرْنُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ اَوْ شَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كلوا من ثمنه اِذَا أَثْمَرَ وَآتَى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أعذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَاكَ رَيْنٌ حَرٌّ مَا أَمِلُّ أَنْثَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرحام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 قل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أُودِيًا مَّسفُوحًا أَوْ لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يغفر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آدوا أرمنا كل ذي غفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَامِهَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كذبوك فكن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 119. كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 110. قل أن عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّشُ أَذَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهِ حَرَّمَ آذَاءَ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 112. ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم 113. ولا تقربوا الفواحش ما ظار منها وما بطن 114. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وأن آذى صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السهل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَاقِي فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنتُمْ سَتِهِم لَغَافِلين او تَقُولوا لَو ان انزِل علينا الكتاب لَكُنّا اهدى منهم فقد جئنا اكون بينه من ربكم وهدى ورحمه 118. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب لما كانوا يصدفون 119. هل ينظرون إلا أن تأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لو تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا من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 الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلا وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مشتقي دينا قيما 117. إبراهيم وَمَا وما مِنَ من المشركين 118. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 119. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكُنْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُوا وَارِثَةً تَذَرُونَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 119. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفى بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم